والله رؤوث بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وسور رحيم قل أطيعوا الله والرسول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 والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رَبِّ إني نذرت لك ما في بطني محرورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم